صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضالين السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا تبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه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 عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفر فَرَوْا لَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوٍّ لَيْلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا هم يستبشرون، وأم الذين في قلوبهم مرض، فزادتهم رجس إلى رجسهم، فزادتهم رجس إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون، أو لا يرون أنهم. تلون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا ينتوبون، ولهم يذكرون.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 قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم فان تعلو فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم